لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت بوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا ان نجهنا ما كانت مرصادا للطاغين ما ابا لابطين فيها احطابا لا يذوقون فيها بغزا ولا شرابا الا حميما ووساقا جزابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحويناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاذا حدائق وأعنابا وَجَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً أَمِرٌّ رَبُّكَ عَطَاءً إِنَّ حِسَابَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَحْمَانٌ لَّا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطابا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ وَحَامِلٌ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والناجيات ورقا والناشطات نشآت والسابحات تسبح فالسابقات تبقى فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ وادفة أبصارها قاشعة يقولون أهنا لمردودون في الحافرة كنا عظاما نخرة قَالُوا تِلْكَ إِذَا تَرَّةُ الْخَاتِرَةُ فَإِنَّمَا هِيَ دَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ هَلَتَاجَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّةِ قُوَى اِذْ هَبِ لَا فِي الْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلَّكَ هل إِلَىٰ أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لا يتلقبرا فكذب وعطى ثم أدب ويسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم لعلى فأخذه الله لكان الآخرة ولولا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَنْتُمُ أَشَدُّ خَلْقًا مِّنَ السَّمَاءِ بَنَاهَا وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَلَوْ بَدَّلَ كُلَّ ذَلِكَ دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرتاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من طاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى